المان يعدهم زمان على الناس يستخري فيها الكلب بناء الحقيرة اخبيل على انه وترى العرق دساس ان كان ما تفهم تراها خطيرة يعني يطرقعها من الكاس الى الكاس ودنى الامر قلان عبر الجزيرة الحكم بيد الشيخ بن ناكس الراس, الرأس محمد الملسون راعي الجريره جريرة سيني النايم في ذاك التام ما لنفاس اللي ملس جونه مشايخ كثيرة وتعلا لها البيعه من اشياء خلف اللي على الدولار تمشي مسيره جريره ابشر يا من بعت دينك لا جن ناس تري تحب الدنيا ومرك لا تنو وتقطع ذاك <تصفيق> الراس تصير بعد العز نفسه كزيره وتصير بعد العز نفسه كزيره <تصفيق>